إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 أسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيير، فاعترفوا بذنبهم فسحقل أصحاب السعيير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.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 وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن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 tiki bu